وإذا قيل لهم تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أُرْؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لِيَوْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها والله قبير بما تعملون